فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ فِي أَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الْقُرْنِ رَأْ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ 118. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما وعطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك لَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذَبِّرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 لهم كانوا قوم فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أني قتل و هارون روله وأفصح من 117. فأرسله معي يرد أن يصدقني 118. إني أخاف أن يكذبون 119. قال سنشد 119. نبدع ضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون